احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول السائل كيف نصلي على النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم قبل الاجابه على السؤال النسخه هذه بالجواب بدون جواب تجاوب على طول اجب ماذا ما اسمعك تعي انت جاوبت بالحديث الاول خلاص تفضل نعم احسن الله اليكم يقول كيف نصلي على النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم الصحابه رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك السؤال وجه الى النبي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 هذا الحديث صحيح وكان في بدء الأمر منع الناس مطلقا من زيارة القبور نهي عن زيارة القبور لما كان الناس حدثا عهد بإسلام كان الناس ممنوعون كلهم من زيارة القبور منع مطلقا نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام ثم رخص في الزيارة بعد أن ثبت الإيمان وقوي رخص في الزيارة وبين الحكمة من ذلك في هذا الحديث قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها لماذا؟ قال فإنها تذكركم الآخرة فإنها تذكركم الآخرة فأفاد هذا الحديث أن زيارة القبور كانت في بدء الأمر ممنوعة ثم رخص في الزيارة وبين السبب في ذلك أو الحكمة من ذلك في قوله فانها تذكركم الاخره فالزائر يزور القبور لاجل أن يتذكر الاخره إذا زار القبور يتذكر ان هؤلاء الذين في داخل القبور كانوا يوم من الايام يمشون مثله على الأرض ويتحركون مثله على الأرض لكن انتهت آجالهم وأدرجوا في هذه المقابر وأنه سيكون يوم من الأيام في أحد هذه القبور مثل ما صار هؤلاء ومن أعجب ما مر علي من قصص في هذا الباب حدثني به أحد الأشخاص يقول كنا مرة دفنا جنازة في البقيع في صلاة العصر صلينا العصر ثم ذهبنا ودفنا جنازة وكنت راجع يقول انا واحد أصحابي أو أصدقائي راجعين فنظر إلى قبر محفور ومهيأ ونظر إليه فقال لي القبر واسع وجيد هنيئا لمن سيكون فيه هنيئا لمن سيكون فيه يقول القبر واسع وجيد هنيئا لمن يكون فيه يقول محدثي صلينا على هذا الشخص المغرب ودفناه في نفس القبر يقول صلينا عليه المغرب ودفناه في هذا القبر لا يدري الإنسان متى يدرج في حفرة من هذه الحفر. قد يظن أن أمامه عشرين سنة سيعيشها وربما ما بقي له من حياته ولا عشرين ساعة ما يدري الإنسان وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ف إذا زار القبور يتذكر الآخرة ويتذكر أنه سيكون يوم الأيام مثل هؤلاء في حفرة من هذه الحفر ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره فهذا مآل ما كل إنسان فيتذكر الآخرة وإذا تذكرها استعد وتهيأ أحد السلف أراد أن يعظ رجلا فأخذه إلى المقابر أخذ أراد أن يعظ رجلا مفرطا مقصرا فأخذه إلى المقابر أخذ ينظر ذلك المفرط إلى القبور فقال له ذلك العالم يا فلان لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى؟ لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى؟ قال والله أتمنى أن يعيدني الله للدنيا الدنيا مرة ثانية لأعمل صالحا غير الذي أعملها الآن قال يا هذا أنت الآن فيما تتمناه. أنت الآن فيما تتمناه. اعمل الآن قبل أن تدخل مقبرة تدخل في القبر وتصبح امنيه بدون أنت الآن فيما تتمناه. أنت الآن لم تدخل بعد فاعمل صالحا أما أن تبقى مفرط مفرط إلى أن تدفن ماذا يفيدك التمني حينئذ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزبه فهذه فائدة من زيارة القبور الفائدة الثانية من زيارة القبور أن أن يسلم على المزور أن يسلم على المزور ولهذا علمهم لما سالوه عليه الصلاه والسلام ماذا يقولون قال تقول السلام عليكم اهل الديار من المسلمين والمؤمنين انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافية السلام على المزور والدعاء له والمزور ايا كان يدعى له ولا يدعى يدعى له ولا يدعى الذي يدعى رب العالمين سبحانه وتعالى والذي يسال رب العالمين جل وعلا وأما ما جاء في آخر سؤال السائل وهو زياره النساء للقبور فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم على قولين اصحهما ما أن المرأة من هي عن زياره القبور من عن زيارة القبور لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال لعن الله زوارات القبور لعن الله زوارات القبور ومعنى زوارات القبور أي زائرات القبور والصيغه هنا وإن كانت صيغة مبالغة إلا أن تأتي ولا يراد بها المبالغة في مواضع كثيرة مثل قول تعالى وما ربك بظلام للعبيد أي ليس بذي ظلم فزوارات القبور أي زائرات القبور فالمرأة من هي عن زيارة القبور وفي الحديث لعن قال لعن الله زوارات القبور والمرأة ضعيفة وسريعه الجزع و البكاء والنياحة وعدم الاحتمال ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والنائحة إذا لم تتب يؤتى بها يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب لماذا قال النائحة مع أن الحكم يشمل حتى النائح لو أن رجل حصل من نياحه يشمله الحكم لماذا قال والنائحة إذا لم تتوب لماذا لم يقل والنائح إذا لم يتوب مع أن الحكم يشمل المرأة والرجل لأن هذا الأمر النساء إليه أسرع وسريعات الجزع وسريعات البكاء وسريعات التسخط وسريعات رطم الخد وقطع الشعر وشق الجيب سريع المرأة في هذا ما تحتمع ولهذا جاء في الحديث التنصيص على المرأة لأن سريعة الجزاء قال والنائحة إذا لم تتب يؤتى بها يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جراب وعلى كل المرأة من هي عن زيارة القبور لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات زوارات القبور أما إذا مرت بالقبور اتفاقا من غير قصد الزيارة فإنها تسلم السلام المشروع السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية نعم الله عليكم. يقول انتشر في بعض المناطق من يبغض الصحابة فكيف نربي أولادنا على حب صحابة النبي هذا السؤال من أهم الأسئلة وأنفعها وحقيقة وحقيقة تربية الأبناء على حب الصحابة أمر مطلوب وتنشئتهم على محبة الصحابة وهذا يكون من خلال وسائل عديدة من أهمها أن يذكر الأب وتذكر الأم والمربي, والمربي والمربية والمعلم والمعلمة يذكر فضائل الصحابة ومناقب الصحابة وأعمال الصحابة حتى ينشأ الناس محبا لهم وكذلك أيضا تسمية الأبناء تسمية الأبناء بأسماء الصحابة فيسمي بأسماء الصحابة ويقول أنت سميتك باسم فلان لأن كذا وكذا وكذا وكذا ينشئ ابنه على أيضا إذا أن أن بدأ الابن يقرأ يهديه بعض الرسائل بعض الكتب في فضائل الصحابة ومكانه الصحابة فيعمل من خلال وسائل كثيرة أن ينشأ أبنائه على محبة أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وإذا نشأ الابن محبا للصحابة فهو إلى الخير أقرب وكل ما كان إلى الصحابة أحب وبهم أشبه كان إلى الخير أقرب وانظر الآن حال كثير من أبناء المسلمين عندما شغل في كثير من اوقاته بكرات سير اللاعبين وسير الممثلين وسير المغنيين وإلى غير ذلك نشأ حياة تافهه جدا. ولا يعرف الأمجاد ولا يعرف المآثر ولا يعرف الآداب ولا يعرف الخصال الكريمة والأعمال الفاضلة أصبح بعيد عنها بخلاف ما إذا نشأ الابن نشأ كريمة على محبة أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وبالمناسبة لرسالة طبعت حديثا وصلت قبل يومين عنوانها واجبنا نحو الصحابة واجبنا نحو الصحابة أصلها كانت محاضرة في مسجد قباء ثم فرغت واجريت عليها شيء من التعديلات وطبعت بهذا العنوان واجبنا نحو الصحابة وذكر فيها معاني مهمة وعظيمة يحتاج إليها الإنسان في هذا المقام العظيم مقام واجبنا نحو أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه نعم الله يقول كيف نرد على من يستدل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه داخل المسجد يجاب عن ذلك بأن الاستدلال إنما يكون بالأحاديث والمروي عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو تقريرا فإذا أراد أن يحتج محتج في هذا الباب يقال له أين الحديث الذي تستدل به سواء كان قوليا أو فعليا أو تقريريا والنبي عليه الصلاة والسلام عندما مات لم يدفن في المسجد وإنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها وهي خارج المسجد وبقي على ذلك الحال زمن الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم وجزءا من خلافة بني أمية ثم بعد ذلك أدخل فهذا الإدخال الذي جاء في زمن بني أمية ليس هو الدليل وإنما الدليل الحديث الذي سمع منه عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بلحظات لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد واتخاذ القبور مساجد يكون بأحد أمرين إما بأن يبنى مسجد على القبر أو أن يصلى على القبر ويقصد القبر بالصلاة والعبادة والعكوف عنده نعم أحسى الله ليكم يقول أنا مبتلى بعدم الخشوع في الصلاة وكذلك بالنظر إلى النساء فما نصيحتكم وأرجو منكم الدعاء أسأل الله لك ولنا جميعا العافية نسال الله العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وأما الخشوع في الصلاة فأنت ذكرت قصور الخشوع فيك وذكرت أيضا سببا من الأسباب فالعاقل يعالج نفسه بإغلاق هذه المنافذ التي تضعف إيمان الشخص وخشوعه وعبادته وخضوعه لله سبحانه وتعالى والمعاصي مرض للقلب مرض للقلب وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون قال ذلك أزكى لهم فيحرص الإنسان على تزكية نفسه بالبعد عن ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه ثم فيما يتعلق بالخشوع في الصلاة يحرص على اتخاذ الأسباب المعينة على الخشوع وهي كثيرة جدا لكن أصير إلى شيء من ذلك إشارة سريعة من أهم ما يكون في باب الخشوع في الصلاة سيما الصلاة المفروضة أن تبكر لها وأيضا أن تسمع الأذان إذا أذن المؤذن توقف عن الحديث حتى وإن كنت تقرا القرآن توقف عن قراءة القرآن واستمع للأذان احرص على هذا استمع للاذان ولا تشغل نفسك بأي أمر آخر وردد مع المؤذن كما جاء في الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فردد معه استمع إليه وردد معه هذا هذا الذكر العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هذا الذكر العظيم تستمع إليه بطمأنينة وتردد مع المؤذن وإذا قال حي على الصلاة قلت مستعينا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال حي على الفلاح قلت مستعينا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله أي اللهم عندي ثم إذا انتهى الأذان لا تشتغل بأعمالك الأخرى توقف ابدأ بالاستعداد للصلاة الوضوء التوجه للمسجد صل النافلة اجلس في مكانك في المسجد تذكر الله وتقرأ شيئا من القرآن حتى تقام الصلاة سترى صلاتك بهذه الصفه مختلفة تماما عن صلاتك عندما كنت لا تنهض للصلاة إلا عند الإقامة وهذه حال كثير من الناس إذا قال إذا نادى المنادي بإقامة الصلاة بدأ يتوضا ثم ماذا أيضا يتحرك للمسجد ببطء ويتحدث مع زميله وأحيانا يقف مع زميله يتحدث قليلا والصلاة قائمة والناس صلون وإذا كان مثل الإمام بدأ بقراءة سورة طويلة يقول لا باقي الآن سورة طويلة نتحدث قليلا ويبقى يتحدث مع زميله وثم يدخل صلاته ومنشغل وذهنه مشغول وقلبه مشغول فكيف يتهيأ بمثل هذه الصفة أن يخشع الإنسان في صلاته فعليك أن تبذل الأسباب التي تعينك على الخشوع ومن أعظم ذلك التبكير وسماع الأذان والذهاب للمسجد مبكرا تصلي النافلة تجلس مطمئنا تذكر الله سبحانه وتعالى تهيأ نفسك لهذه الفريضة العظيمة التي هي أعظم واجبات الدين بعد توحيد الله سبحانه وتعالى نعم حسن الله ليكم يقول كثير من الزوار يشتغلون بالتصوير أثناء خطبة الجمعة وكذلك في الدروس فما نصح هذا كله من حقيقة التفريط ومن الجهل بالواجب عليهم والتصوير جاءت الشريعة بالنهي عنه والوعيد عليه وهو يدخل الشخص المنشغل بذلك مداخل خطيرة جدا، ومن أعظم ذلك أنه قد يدخله في باب الرياء من أوسع أبوابه، ولا سيما عندما يصور نفسه، وهذا يفعل كثير من الزوار عندما يصور نفسه وهو في المسجد، ويصور نفسه وهو أخذ مكانه في الصف، يصور نفسه وهو يطوف بالبيت، يصور نفسه وهو في المسعى، يصور نفسه وهو في عرفات ويصور نفسه وهو عند الجمرات ويصور نفسه في المشاعر صور ثم هذه الصور ماذا يصنع فيها قديما المرائي إذا أراد أن يرأيه ويسمع بعمله يحتاج إلى شرح يحتاج إلى شرح يجلس مع شخص ويشرح لعماله كنت في عرفة كذا وكنت في منى كذا وكنت كذا إلى اخره يشرح له أما الآن التصوير ما يحتاج إلى شرح يرأي بدون شرح بدون أن يتكلم مجرد أن يعطيهم الصور والصور كما يقولون الآن تتحدث عن صاحبها الصورة تتحدث عن صاحبها يقول انظر صورتي ورأينا بعض الزوار هدانا الله وإياهم وأصلحنا وأصلحهم رأينا بعض الزوار يقف في بعض المشاعر عند الكعبة وعند الجمرات وفي بعض الأماكن ثم يطلب من صاحبه أن يصور يطلب من صاحبه ان يصور ولحظة التصوير يرفع يديه على هيئه الداعي واذا انتهى التصوير انزل يديه حتى اذا ذهب الى البلاد لاخوانه واصدقائه ويقول ينظر صورتي عند الجمرات ادعو وكذب ما كان يدعو في الصوره ما كان يدعو كذب الصوره فيها انه كان يدعو ويمدحونه الناس ويحمدونه بما لم يفعل وينظرون صورة والدنا واخونا وقريبا وجارنا ما شاء الله عند الجمرات يدعو كذاب ما كان يدعو وقت التصوير رفع يديه ولما انتهى التصوير انزل يديه هذا من الرياء وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا هكذا ترفع اليدين لأن تلتقط صورة ثم ينتهي الأمر أين العبادة وأين الذل وأين الخضوع وأين الخوف من الله سبحانه وتعالى فكثير من هؤلاء المصورين حقيقة على خطر عظيم جدا في عبادتهم وحجهم وطاعتهم عليهم أن يتداركوا أنفسهم ومن كان ابتلي بشيء من ذلك ليتلفه قبل أن يصل الى البلاد وليبقى حجه بينه وبين الله أليس الله قال؟ وأتم الحج والعمرة ها لله وقال جل وعلا ولله على الناس حج البيت وفي الحديث الصحيح قال من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدتهم قال حج لله فالحج لله ما هو لصور تذكارية وله لأن أعطي أصدقائي وزملائي بعضهم يصنع صورة مكبرة صورة مكبرة له بالإحرام ولباس الإحرام وخلف الكعبة ويضعها في المجلس في المجلس في الواجهة بحيث أي واحد يدخل يرى الصورة ومن الذي يتجرى أن يناديه باسمه المجرد ما يقول الحاج فلان يغضب عليه لا بد أن يقول الحاج فلان وتشوف الصورة أمامك وتناديني باسمي الحاف بدون ما تقول الحاج فلان فأصبحت الأعمال اللي لمثل هذا أليس هذا الذي لا لا يقبل إلا أن يقال له الحاج فلان أليس هو يصلي أليس يصلي الصلاة الخمس ما كان طلب منهم أن يقدم بين اسمها المصلّي فلان والرمضان يصوم ولا ما يصوم يصوم وإذا نادوه ما يقولهم لا لازم تكون الصائم فلان والحج لا تقول أنا حجيت شوف الصورة هذه هذه الصورة ما تقول فلان الحاج فلان لابد فمثل هذه كلها أمور حقيقة يجب على الإنسان أن يبتعد عنها عافانا الله وإياكم نعم أحسن الله ليكم يقول هل في مكة والمدينة إثمها يضاعف وما معنى قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم المعصية في مكة والمدينة تضاعف لا من حيث الكمية وإنما من حيث الكيفية فالذنب في مكة والمدينة أغلب منه في غير مكة والمدينة لماذا؟ لأن الذنب والإثم يغلط بحسب المكان وحسب الزمان وايضا حسب الحال حال الإنسان مثل إذا كان صائم الذنب والإنسان صائم أغلب أو محرم الذنب أغلب أو في الوقت الفاضل في شهر رمضان الذنب أغلب أو في المكان الفاضل في مكة والمدينة الذنب أغلى لا يضاعف العدد والكمية ولكن الذنب لا شك أنه أغلب بحسب الزمان أو المكان أو الحال وأما قول الله تعالى ومن يرد فيه بإنحاد بظلم هذا أمر يتعلق بالبلد الحرام إذا كان الإنسان قام في نفسه إرادة سيئة بخبث أو شر أو فساد فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه على ذلك ويعذبه على ذلك العذاب الأليم حصل الله ليكم يقول متى يكثر الحاج من ذكر الله تعالى هل بعد طواف الوداع أو بعد طواف الإفاظة والسعي كما في قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى مطلوب في كل وقت كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وقال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيمة فالمسلم يحرص على الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وأن يذكر الله بالكثرة في كل وقت يحرص على ذلك والآية التي أشار إليها السائل فيها الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى عقب المناسك فعندنا في المزدلفة المشعر الحرام في, في النص الحث على ذكر الله سبحانه وتعالى في المشعر الحرام وايضا ذكر الله في الايام المعدودات وايضا يوم العيد والايام المعدودات ايام التشريق هذه كلها اوقات ذكر لله سبحانه وتعالى يحرص المسلم فيها من الاكثار من ذكر الله تبارك وتعالى أحسن, نعم أحسن الله ليكم يقول لم أصلي الظهر لسبب ما في وقته وعندما دخلت المسجد وجدتهم يصلون العصر فماذا أفعل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مقوتا يجب على المسلم أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها وإذا كان مثل هذه الحالة دخل المسجد وهم يصلون العصر وهو لم يصلي الظهر يصلي معهم الظهر يصلي معهم الظهر يصلي معهم بنيه الظهر ولا يضر اختلاف نيته عن نيه الامام ثم اذا انتهى من صلاه الظهر مع من يصلون العصر وسلم من صلاته يقوم ويصلي العصر واذا كان وجد جماعه اخرى قامت جاءت تصلي العصر يصلي معهم نعم أحسن الله إليكم يقول ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية يعلمها الله عز وجل فلما لا يستعان به ما دام أن الاستعانة بالحي جائزة الاستعانة بالحي ليست كما ذكر السائل جائزة هكذا بالإطلاق والقول بأن الاستعانة بالحي جائزة هكذا بالإطلاق هذا نوع من الشرك بالله سبحانه وتعالى وإنما الاستعانة بالحي جائزة فيما يقدر عليه الحي فيما يقدر عليه الحي أو أما فيما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز لا الاستعانة بالحي ولا فمساء إيمان ومساء التوحيد ومسائل الاعتقاد مسائل دقيقه جدا وينبغي على الإنسان أن يتحرز وأن يتقيد في الفاظ حتى لا يقع في أمر فيه مخاطرة بدينه فالاستعانة بالحي لا يقال انها جائزة هكذا بالإطلاق بل الاستعانة إنما تكون بالله سبحانه وتعالى ويجوز للإنسان أن يستعين بحي فيما يقدر عليه فيما يقدر عليه أعني في مثل ما جاء في الحديث قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي فالامور التي يقدر عليه الحي يطلبها منه فقول السائل إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره حياة برزقية لما لا يستعان به لنحمل سؤاله على الاستعانه بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما يقدر عليه مثلا الدعاء الدعاء أن يطلب منه أن يستغفر له أن يستغفر له فجواب ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ليس منها أن يدعو من مات للحي وجاء فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام خاصة نص صحيح صريح في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال إن كان ذاكي وأنا حي استغفرت لك إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك أي أنه بعد أن يموت لا يستغفر لأحد وقول الله تعالى ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول هذا في حياته عليه الصلاة والسلام وليس بعدما ماته أما بعد مماته ما جاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال لعائشة رضي الله عنها أحب النساء إليه قال لها إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك أي أنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يستغفر لأحد ثم الحياة التي عليها عليه الصلاة والسلام في قبره حياة برزخية أما باعتبار الحياة الدنيا فإنه عليه الصلاة والسلام قد مات كما قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون أفإن مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم بالحياه الدنيوية مات صلوات الله وسلامه عليه وأبو بكر رضي الله عنه خطب يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام خطبته الشهيرة قال فيها من كان يعبد محمدا. فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فالنبي عليه الصلاة والسلام باعتبار الحياة الدنيوية فإنه عليه الصلاة والسلام قد مات ولهذا الصحابة في حياته إذا اصيبوا بالقحط والجدب ماذا كانوا يصنعون يطلبوا منها أن يدعو لهم يطلبون منه عليه الصلاه والسلام ان يستسقي لهم وان يدعو الله لهم لكن بعد وفاته ما فعلوا ذلك عمر بن الخطاب حصل في زمان قحط شديد فماذا صنع قال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا والان نتوسل إليك بعم نبينا قم يا العباس الله لنا قم يا العباس الله لنا قول كنا نتوسل اليك بنبينا أي بدعاء نبينا عليه الصلاة والسلام أي في حياته كنا نطلب منه أن يدعو لنا لكن بعد الوفاة ما يطلب منه ولهذا قال قم يا العباس ادعو الله لنا لماذا يطلب من العباس أن يدعو لهم لو كان الدعاء وطلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام جائزا لماذا ينتقل لطلب الدعاء من العباس لو كان الدعاء وطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم جائزا فهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم والواجب على المسلم أن يحرص أشد الحرص على توحيده وأيمانه وأخلاصه لله تبارك وتعالى نعم أحصل الله ليك يقول طفت طواف الوداع بعد العشاء وكان ميعاد السفر قبل ظهر اليوم التالي وقد صليت الفجر بالكعبة فهل يجزئ طواف الوداع أم علي شيء؟ الأصل في طواف الوداع أن يكون آخر العهد بمعنى أنه إذا قارب السفر يطوف طواف الوداع ثم يغادر والشخص الذي يعلم أن سفره بعد الظهر ليس له أن يودع في الليل وإنما يودع بعد الفجر ينام وبعد الفجر أو في الظحى يودع ثم يذهب ليسافر ولا يكون الوداع بعده النوم والمكث في مكة ثم تكون المغادرة فبهذه الصفة لا يكون قد أتى بالوداع آخر عهده بالبيت نعم حس الله ليكم يقول كنا في رفقة فيهم الكبير والصغير والنساء وتأخرت البصاة ولم ندخل إلى مزدلفة إلا بعد الفجر وكنت أعلم أني أستطيع المشي إليها لكن أجهل مكان المخيم في ميناء وأجهل الطريقة لمزلف لأنها أول حجة لي فهل علي شيء؟ إذا كان الذي حبس هؤلاء الصغار والكبار ومعهم هذا السائل إذا كان الذي حبسهم الزحام وهم في الباصات ولا تمكنون من التحرك بأقدامهم لأن معهم صغار وكبار وضعفة فليس عليهم شيء طالما أنه لم يحصل منهم تفريط نان عليكم يقول هل ثبت مشروعية الصلاة في الروضة خاصة ثبت في ما تعلق بالروضة خاصة قول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومن روضه روضة من رياض الجنة وهذه الروضة التي وصفت بهذا الوصف في هذا الحديث هي مكان صلاة ومكان ذكر ومكان قراءة قرآن لأنها في المسجد والمساجد إنما بنيت و. أنشئت لذلك فالصلاة في الروضة التي هي ما بين المنبر والبيت لا شك انه بقعة فاضلة ويصلى فيها ويقرأ فيها القرآن ويذكر فيها الله سبحانه وتعالى نعم أحسى الله ليكم يقول من هم أهل البيت أهل البيت هم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من أبنائه وأزواجه زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من آل بيته كما قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت والسياق في أزواج النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم صلى الله عليكم يقول هل الذي يصور أماكن مقدسة يعد عمله رياء إذا كان يصور نفسه في تلك الأماكن ويأخذ لنفسه صور في تلك الأماكن ليعرضها على الآخرين وليري الآخرين أعماله ومواقفه والأماكن التي ذهب إليها وصلى فيها ودعا فيها فهذا يدخل في الرياء هذا ونسى الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا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 اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم اغفلنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفلنا ذنبنا كله دقه وجله أوله واخره سره وعلنا اللهم اغفلنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما علنا وما أن تعلم به منا